وَمَلائكَةِ وَْكِتابَابِ وََّ بِّينَ وَآتَ الْ المَالَ عَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرربَ والْيَتَامَا وَْمَساكينَ وَبَنَ السَّبِلِ وَسَّائِلين وَالسَّ إِلينَ وَفرِْذِ قوبِ وَأَقومم الصَّلَةَ وَآتَزَكاتَ وَمُوفونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَهَدُ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 الحُرُّ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْعُوا فِيهِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ